بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا, إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين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 فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْتُضُونَ لَا تَرْتُضُوا وَأَرْجِعُ إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّكُنَّ ظَالِمِينَ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 لو أردنا أن نتخذ له ولنتخذناه من لدنا لنتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذاه وزاهق ولكم الويل مما تصفون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 وقالوا تَخَذَرُوا أَحْمَدَ وَلَدَهُ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُهُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ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 126. خلق الإنسان من عجل سأليكم آياتي فلا تستعجلون 127. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 قل مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعُهُم مِّن لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 125. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر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 ولئمَّسَتْهُمْ نَفْحةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَ لَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصْطَ لِأَوَّلِ الْقِيَامَةِ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 وأنا على ذلكم من الشاهدين وَتَعْلَوْا هِناكِ دَنْ أُصْنَعَ مَكُوتٌ بَعْدَ آتٍ وَاللُّومُ دَبِيرٌ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أَن 124-فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 125-قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 126-فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون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 Why menc Ábal Ar-Kanalikum, bilggpu Indians, bilggpu Pangifulud – Why mencาย 무침 mencDag duy immediaten and dar merry 만큼 Prec肉 pergilinta wa resolving penyakit, wawab namat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 وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيِّرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ تجري بأمره إلى الأرض التي بارقنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين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 وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرالعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين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 وزكريا إذناد ربه ربي لا تذرني فردار ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا ويدعونا رغبوا ورهبوا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين.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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطر السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَانَتْكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ